قال رحمه الله قوله وما نحن بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين والعرب تقول سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه أي وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعمالكم فلا يقدر أحد أن يقدم اجلا أخرناه ولا يؤخر اجلا قدمناه وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر الآية وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى غير ذلك من الآيات وعلى هذا القول فقوله تعالى على أن نبدل أمثالكم ليس متعلقا بمسبوقين بل بقوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت والمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي نبدل من الذين ماتوا امثالا لهم نجدهم وعلى هذا فمعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إلى غير ذلك من الآيات وهذا التفسير هو اختيار ابن جريل وقراءة قدرنا بالتشديد مناسبة لهذا الوجه وكذلك لفظة بينكم الوجه الثاني أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا أي كتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى هذا القول فقوله على أن نبدل متعلق بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا فنحن قادرون على إهلاككم ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم وهذا المعنى تشهد له ايات من كتاب الله كقوله جل وعلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا وقوله جل وعلا ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء وقوله سبحانه إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقوله جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وقد قدمنا هذا في سوره النساء في الكلام على قوله سبحانه إن يذهبكم أيها الناس الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وننشئكم فيما لا تعلمون فيه للعلماء أقوال متقاربة قال بعضهم ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات كأن ننشئكم قردة وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم وقال بعضهم ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات فنغير صفاتكم ونجمل المؤمنين ببياض الوجوه ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون إلى غير ذلك من الأقوال قوله تعالى افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تضمنت هذه الآية الكريمة برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق أرزاقهم لهم فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها، أي تحريكها وتسويتها أأنتم تزرعونه أي تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا للأكل أم نحن الزارعون له ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم وكون انبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله العظيم كقول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى وكقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى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 وقد قدمناها مستوفاة مع سائر آيات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل والجاثية وغيد ذلك من المواضع وأحلنا عليها مرارا أيها المستمعون الكرام لم تزل لحديث المؤلف بقية غير أن ندعها لتصرم وقتنا دونها على أن نأتي عليها في لقائنا القادم بإذن الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته